سورة طاها بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن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 أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك عن عليك إنك بالوادي المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني إذا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها مل لا يؤمن بها مل لا يؤمن بها واتبعها فتردا وما تيك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكوا عليها وأوش بها على غنمي ولي في 116. لنعج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى 118. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت في اليم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أُذِنَ عَلَى مَن يَرْعَاهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَئِنْتَ وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نفسا فنجيناك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 قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطع قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل فأرسل معنا بني والسلام على من اتبع الهدى إنا قد رحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بسحر مثله فجعل بيننا وبينك فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحفك بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمره بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذان ساحرون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى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 الذي علمكم السحر فلأقطع نعيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلب أنكم في جذوع النخ ولتعلمن أينا أشد عذابه وأبقا قالوا لن نعثرك على الذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن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 فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم بما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل عدوكم ووعدناكم جانب جاربطن الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي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 سامري فرجع سائلا قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا 115. عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب, يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا وزرا من زينة القوم فقذفناها فكذلك فكذلك القسامري فأخرج له عدلا جسدا له خوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم آرون من قبل يا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نبرح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هارون مَا مَنَعَكَ إِذْ طلوا أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَمْرِي قَالَ يا ابن أم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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحالات يقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه ثم ثم لنسفه في اليم إنما وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نقص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ خافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. لا ترى جعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا غمزة يومئذ لا تفعش فاعت إلا من أذن له الرحمن من له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا خَادَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَقَمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْ لَا يَأْدَمُ يا إِنَّهَا ذَعْدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا, فلا يخرجنكما مِنَ الْجَنَّةِ فتشقى إن وسع إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سواتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا تباه ربّه فتاب عليه وهدا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإنَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنَ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ فَمَنِ اتَّبَعَ هدايا فلا يضي وَلَا يَشْقَى ومن شرتني أما وقد كنت بصيرة. قال كذالك أتت كآياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ونعذب.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 الحياة الدنيا لنفتنا في ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بِالصَّلَاةِ واصطبر عليها لا نَسْأَلُكَ رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بِآيَةٍ من ربه أولم تأتي وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا